وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتس فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وقسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آأستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجل نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أول القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا واليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يأتي ما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسَيَصْلَوُنَّ سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفعين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وولثه أبواه فلأمه الثلث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 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات من تحتها الأنهار خالدين فيها وذالك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتي منكم فاذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما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 أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعظلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَالًا زَوْجٌ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِقَطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا ۖ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخ, وبنات الأخ, وبنات الأخ وامهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلايل أبناءكم الذين من أصلابكم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَد سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا والمحصنات من النساء الآن ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم <تصفيق> كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم, أن تبتغوا بأموالكم محصنين أغير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فإنكحوه النبى إذن أهلهن وآتوهن أجرهن بالمعروف وآتوهن أجرهن بالمعروف في محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أُحصينا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحسنات من العذاب ذلك لمن خشى العنت أنتم وأن تصبروا خير لكم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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارا إلا أن تكون تجارا عن تراضي منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحمة ومن يفعل ذلك عذابا وظلما فسوف نصلي النار وكان ذلك على الله أسرار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 وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قونتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أضعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من آله وحكما من أهلها إن يرئذا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذل قربا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويهتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 وَإِنْ تَكُوْ حَسَنَةٌ وَرَاعِفَةٌ وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جَئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنَابِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَ إِبْنِي وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَصَوْ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُ اللَّهُ حَدِيثًا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 أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن السبيل والله أعلم بأعدائكم كفّ بالله وليه وكفّ بالله نصراأح من الذين آذوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا ويقولون سمعنا وعصينا وأسمع غير مسمّع وراعنا لئم بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفر فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوه فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثم مبين ألم ترئ الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاعوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا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 وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نُضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا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 يا أيها الذين آمنوا وعطيوا الله وعطيوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه من الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كي يحلفون ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن ردناه إلا إحسانه وتوفقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.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 ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن أكتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذَا لَأَتَيْنَا لا أَهُمْ إلَّا ذُنَّةً أَجْرًا عَظِيمًا وَلَدَيْنَا هُمْ سَرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَمَن يُطْعِن اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَا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 ولئن أصابكم فضل من الله لا يقول أنك علمتكم بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم ففوز فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نعطيه أجر عظيم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 الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوه أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم واقئموا الصلاة وآتوا الزكاة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 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج شيدا وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كلهم من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون أفكون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله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 فما لكم في المنافقين فئتين والله عركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدم أن أضل الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَادْعُوا لو تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصل هنا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت سدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلقهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام و الْقُوا إِلَيْهِمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ سَوِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُؤْمِنُوكُمْ وَيَؤْمِنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ فيها فِيهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتَزِلُكُمْ وَيُلْقِي إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حيث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 فإن كان من قوم آدو لكم وهو مؤمن فتحبير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم إيثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحبير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شعرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا, ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لس مؤمنا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 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا, قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواءهم جهنم وساءت مصيرا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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَتَغْفِلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَاءَ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَتَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم فإذا قمأنتم فاقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون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 ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله وفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل, فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا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 وساءت مصيرا إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ظلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعله الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضل أنهم ولا أمني ولا أمر فلا يبتكون آذان الأعناق ولا أمر خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فقد خسر خسران موبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا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 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أوثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا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 وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وتقوموا تقوموا لليتام بالقسط وما تفعلون من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْذَرْتِ الْأَنْفُسَ الشح وَإِن تُحْسِنُوا تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّفَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمِيلِ فَتَذْرُوهَا كَالْمُعْلَقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ وَفُورًا الرَّح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 يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسله والكتاب الذي أنزل من قبل وَمَن يَتَفَرَّضُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلِيُومِ الْآخِرِ فَقَدْ ظَلَلَ ضل ظَلَالًا بَعِيدًا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا لم يكن الله يغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشير المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولئاء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا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 قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا قاموا كسا لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولا ولا إله أولا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين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 والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يعطيهم أجورهم أولئك سوف يعطيهم أجورهم وكان الله غفور رحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سأل موسى أكبر من ذلك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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلَّا اتْبَاعَ الْظَنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِمَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِيُّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فبظلم من الذين هادوا حررنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منه والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داودا زبورا ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليك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 إنما المسيح إبن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فمنو بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد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 وَأَمَّا الَّذِينَ أَسْتَنْكَفُوا أَسْكَبَرُوا فَيُعْذِبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجْدُونَ لَهُمْ وَلَا يَجْدُونَ لَهُمْ مِنْ ذُو الْلَّهِ وَلِيَ وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِن رَبِّكُمْ وَأَنزَلَ إِلَيْكُمْ نُورًا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم, ويهديهم إليه سراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن مرء أمهلك ليس له ولد وله أخت فلها نص ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أسنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ولساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم